آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين محيد الدين عبد المحسن سمير البنة جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا بالأمس يا عم عندما كان الإمام يشرح المسألة الأولى من مسائل الآية الحادية والثلاثين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نعم فماذا قال الإمام قال الإمام إن الله تعالى نهى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر واورد الامام قول ابن عباس الكبيره كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنه او عذاب ثم اورد قول ابن مسعود الكبائر اربعه الياس من روح الله والقنوط من رحمه الله والامن من مكر الله والشرك بالله دل عليها القرآن وروي عن ابن عمر هي تسعة قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم ورمي المحصنة وشهادة الزور وعقوق الوالدين والفرار من الزحف والسحر والإلحاد في البيت الحرام ثم قال الإمام إنه قد جاءت في الكبائر أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها الحصر ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره فالشرك أكبر ذلك كله وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك فاتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إله الله والله أكبر والآن يا اخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس قلنا إن الشرك هو أكبر الكبائر وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك وبعده اليأس من رحمة الله لأن فيه تجذيب القرآن إذ يقول وقوله الحق ورحمتي وسعت كل شيء وقال تعالى إنه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون وبعده القنوط قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وبعده الأمن من مكر الله فيسترسل في المعاصي ويتكل على رحمة الله من غير عمل قال تعالى أفأمنوا مكر الله؟ فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون وقال تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين وبعده القتل لان فيه اذهاب النفوس واعدام الوجود واللواط فيه قطع النسل والزنا فيه اختلاط الانساب بالمياه والخمر فيه ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر الإسلام وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والأموال إلى غير ذلك مما هو بين الضرر فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده أو عظم ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيره وما عداه صغيرة والله أعلم المسألة الثانية قوله تعالى وندخلكم مدخلا كريما قال أبو سعيد بن الأعربي سمعت أبا داود السجستاني يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول المسلمون كلهم في الجنة فقلت له كيف قال يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما يعني الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر فأي ذنب يبقى على المسلمين الله أكبر سبحان الله العظيم سبحان الله وقال علماؤنا الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلى عنها قبل الموت حسب ما تقدم وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والمراد بذلك من مات على الذنوب فلو كان المراد من تاب قبل الموت، لم يكن للتفريق بين الإشراك وغيره معنى. إذ التائب من الشرك أيضاً مغفور له. وروي عن ابن مسعود أنه قال خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الدنيا جميعا. قوله تعالى إن تجتنب كبائر ما تنهون عن وقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر وقوله تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه وقوله تعالى وان تك حسنه يضاعفها وقوله تعالى والذين امنوا بالله ورسله وقال ابن عباس ثمان ايات في سوره النساء كن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يظلم مثقال ذرة ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ما يفعل الله بعذابكم سبحان الله العظيم العظيم والآن يا إخواني ننتقل إلى الآية التالية وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما صدق الله العظيم وفيه اربع مسائل الأولى روى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض قال مجاهد وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات وكانت أم سلمة أول ضعينه قدمت المدينة مهاجره قال أبو عيسى هذا حديث مرسل ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسل أن أم سلمة قالت كذا وقال قتادة كان الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباءهن كأنصباء الرجال فنزل قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض المسألة الثانية قوله تعالى ولا تتمنوا التمني نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل كالتله في نوع منها يتعلق بالماضي فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل وقد اختلف العلماء هل يدخل في هذا النهي الغبطه وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صاحبه وإن لم يتمنى زوال حاله والجمهور على إجازة ذلك مالك وغيره وهي المراد عند بعضهم في قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار فمعنى قوله لا حسد أي لا غبطه أعظم وأفضل من الغبطه في هذين الأمرين وقد نبه البخاري على هذا المعنى حيث بوب على هذا الحديث باب الارتباط في العلم والحكمة قال المهلب بين الله تعالى في هذه الآية ما لا يجوز تمنيه وذلك ما كان من عرض الدنيا وأشباهها قال ابن عطيه وأما التمني في الأعمال الصالحة فذلك هو الحسن وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيته بشيء مما قدمنا ذكره فذلك جائز وذلك موجود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وددت أن أحيا ثم أقتل هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها وفيه فضل الشهادة على سائر أعمال البر لأنه عليه الصلاة والسلام تمناها دون غيرها وذلك لرفيع منزلتها وكرامة أهلها فرزقه الله إياها لقوله عليه الصلاة والسلام ما زالت أكلة خيبرة عادني الآن أوان قطعت أبهري وفي الصحيح إن الشهيد يقال له تمنى فيقول اتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيمان أبي طالب وإيمان أبي لهب وصناديد قريش مع علمه بأنه لا يكون وكان يقول واشوقاه إلى إخواني الذين جئون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني وهذا كله يدل على أن التمني لا ينهى عنه إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض والتمني المنهي عنه في الآية من هذا القبيل فيدخل فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر وسواء تمنى مع ذلك أن يعود إليه أو لا، وهذا هو الحسد بعينه، وهو الذي ذمه الله تعالى بقوله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ صدق الله العظيم، وهو الأعلى والأعلم. سبحان الله الحجري لا يعلى الله والله أكبر. وإذا يا عم، فإن الحسد المذموم هو كما شرح لنا الإمام. أي أن يتمنى الإنسان حال الآخر على أن يذهب ما عند الآخر نعم فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا والآن انتهى وقتنا يا ولدي وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم